من السماء وما يحرد فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا في السماوات ولا في الأرض عالم الغيب لا عنه في السماوات ولا في الأرض ولا أصفر من ذلك ولا, أكبر ولا من ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله فذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال الفعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسر وقرط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي بما هو الطيب وألنا له الحديد أن اعمل سابعات وقدر في السرد صالحا إِنِّي بِمَا تَأْمَلُونَ بما تعملون بطير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين الْقِطْرِ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 الجواب وقبور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قطينا عليه الموت ما دَلَّهُمْ على موته إلا داب فَتُلْعَرْدِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْكَانُ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَبٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جنتان عين آمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بل تفن طيبات رب غفور فاعرضوا فارسلنا عليهم ثيل العين وبدلناهم بدممتهم جن ذواتي أكل خمط وأكل ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر.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 وهو الفتاح العليم قل أروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا وانفيرًا ولكن ولكن اثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعه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 يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن فددناكم عن هدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفون الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا, إذ تأمروننا أن نككر بالله ونجعل له أنبادا وأسر الندامه فلما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في اعناق الذين كفروا هل يجدون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية نذير إلا قال مطرفوها إلا قال مطرفوها إن به كافرون وقاروا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 الَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُنَفًا إِلَّا مَن آمَنَ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ بِعِفْوٍ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ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 فان مِن من شيء فهو وَهُوَ وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهاؤلاء اياكم كانوا يعبدون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 وَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا, وقالوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْقٌ مُفْتَرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قدرك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيب؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا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 وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَاذِبُوْنَ فِي شَكٍّ مُرِيْبٍ